فير عامين. والسماء <سؤال> بنيناها بأيدين. فشتي رب العالمين فشتي بحثي فا قومنا كريار رب العالمين هي وعذاب داين فشتي واحدة إيماننا إناي. رب العالمين لك وأتدي بيجي أواته دليل السهل ده سر معزني رب العالميني والسهل ده رب العالمين هم في شيء بيت أيك الوا رب العالمين بيجي. والسماء بنيناها بأيدين. رب العالمين مجتمع سماة أغا كري. مع عثمانا آغاكري وما يبلندشكري بنيناها يعني ما يأغاكري وما يبلند كري بأي دين يعني بقوة بأي يعني بقوة يعني ببيتي ما يشيكري وبتندي ما يشيكري عثمانك كا يبقوة وبنينا فوقكم سبعا شدادا طبعا مش دمه هفت عثمانا بيه السلام وده شاكري يجينا ببيت بي. بأي يعني بقوتين يعني بايتين ما يشكلين فهندش عبر العالمين تحداما مروغاكري يقولون سحكنا عثمانا كده شو شاقالي بلنوا شو تي كاتدا بلنوا فارجع البصر هل ترى من فطور سحكنا كده چو تي كا لي بلنوا لنا بلنوا أود إيك الواد الى الكارب العالمين وقته عثمان شكلين هل هل في طبقة عثمانا بايتين يتهاتنا شكلين ولكن ماذا ويا هندك يكون هناك هندك يجب ان يكون هناك مفرد يكون هناك مفرد يكون هناك مفرد يكون هناك مفرد يكون هناك مفرد يكون هناك مفرد يكون هناك مفرد يكون يعني اشتد الرجل وقوية يعني ملوفك فيد بود يبجني آه دراجل جابه مصدره هيدين هبه جمعنيه أما جمع يدي يدي يدا أو اسمه جمعه أيدي يابه ويقبضون أيديهم أبه عالمين وحكي بحسي منافقات كات بجداس يدخول مجينين يعني خير أو صداقة أو زكاة نادم أيدي يا هكبه بيد أو جمع كيا جمع يديه بس أما أيدين أو مصدره مصدر, مصدر فعل كيا كفعلة آدية يأيدوا يعني قوية وشتد جب أيدين يعني بقوة فهنا عبد الله بن عباسي عز بن أخدة بيد واحدة تفسيره بكلمة كريم جبوت والسماء بنيناها بقوة، وإنا لموسعون رب العالمين. بج مع عثمان يشكره وما يمعظنه له. موسعون يعني الجل جل كبار فراكده بيعمظنه وما بيت بيت أم عاصترش كين. وئك المعنى لموسعون يعني أم هرب بيش بيش معظنهش كين. لموسعون يعني أم هرب بالدوام معظنهش كين، وما بيت بيت هيش معظنهش كين. شجتك اللهم رب العالمين يبزح مدنياً، بهند رب العالمين بتي وإنا لموسيعونا، نجتي وإني وإنا جت بتعظيمك، إكل كارك رب العالمين يب موازنة، بهند رب العالمين بتي وإنا بو كارك رب العالمين وبحس خود كرب العالمين وحموش رب العالمين موازنة، بس بهند رب العالمين أضميرنا كضمير الجمع بتعظيمها، يعني بموازنة كنا إكل شورق و. يعني رب العالمين عثماني تشيكليه موازنه وتشريط كاتش موازن ايش قاعد او بي تشليب كات ناشطه اه هم دي حاسكه دي موازن كات هذا هم دليل ان صار قدرته رب العالمين واو ابد دليل ساند كاميروف فزراخول و و مخلوقانه كات ابي رب العالمين تشيكري ودليل ساند كاميروف عبادته بس بوي بورا بلا فيرا بايكت بس ابا مستحق عبادتها والارض فرشناها ستين رابعاين بجيد ما عرديش بونغو فرشناها يعني بونغوية خام كليه رايا خستي يبصانهي كلي حس كي دي بونغوية خانية سر آفا كاي حس كي درائفا چي كان ناف سر عردي رابعاين بجيد ما بونغوية هولي كليه حس كي دي بخو زراعتي تدوشيني هرش تاكد بحس كي رابعاين بجيد تد بخو كاي والأرض فرشناها و انجام عادی غلکیه. فراشناها یعنی یه پانکری. یه ولکی فراش، بجناوان وین کناره می‌روه. با خدات نکته خسرب دریش کدوسرب نمی‌دی. اند عادی شعب‌لایم انجام بونگیه غلکیه. یعنی بسازنایکی، پانکری. یه ولکی که بخو بشهم سرچین، یه ولکی را بر علیمی عاد حس که در بخوانی دیافاکی، حس که در همو پان کرنو و صانای کرنو و خوش کرنو عردیه بومه فنعمل ماهیدونه رب العالمین باشترین او کس اوشتی چید کد و ماهیدونه یعنی پان کرد و راست کد و خوشت کد بونده بو سبجین کس هر کسی که دی ها که اوشتی کرد بو و که رب العالمین چند کد تو تجیب کلماتی نووی پان کرنووی و نووی صانای نووی عردید و حبید همو رب العالمین کس وکی ماه چتی بو مروفا و با هموشتکی صانایی ناکد و جوان چه ناکد عمل ماهیدونه مهد او جه بچی که بچی که تدا نبینم ویسرا حتا خود که بچی او اوه چیت کد اوی جه چیت ما افعرده به هنگو عرد یه صانایی کلی پان ولی جین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 چه تشتیدی بید وکی عثمان رب آمین دونه عرد و عثمانه بحجت و جهنم هدایت و بلالت آف و بحر و گل خلقنا زوجين يعني دو جور یه رجی کنید اب ابتنه بس کیه؟ بس رب آمین این الله ویترون يحب ویترون والشفعي والواتري أبا بحسي رب العالمين بحسيهم ومخلوئي كل تفسيرته والشفعي يعني بحسي كيا بس هم ومخلوقة أو الشفعي والواتريش بس كيا أربعين من تنه بهند أربعين مجموعة من كل شيء خلقنا زوجيني مدوي اللي يشأكرين دجور اللي يشأكرين لعلكم تذكرونه بوندهم كزرقوتة ذكّر عند فقرقوتة ذكّر عند بقول زانا أبا هم ومخلوقات رب العالمين وأبا هم رب العالمين وبس أو مستحق عبادتها ففروا إلى الله فر يعني رافينا توب رذي باب تشتاكي رب العالمين بجي ففروا إلى الله مادم هيا هموشتك رب العالمين يا أو هموماستروا أو إلهي حق أو عبادت بس بويته تكرا كسي دي مستحق عبادت دينيا ففروا إلى الله يعني برافا باب شركيا هارنا للي رب العالمين هو هرنالتوحيد ابكن عبادتي باس بخد ابكن وقرابن البدعاء وهرن بو سنة بي عمالي صلى الله عليه وسلم ورابن القناح هرن بو طاعة رب العالمين ففروا إلى الله رابن بشوري الخراب و سيئات بو حسنات باشيا هذا أبا واناها موافت ففروا إلا الله يعني وقت كفنا بالطنقف يكي هوا رخوا بكسينا ففروا إلا الله هوا رخوا باس بخد او ده همگو خلاص قدر و او ده هموشتک دستویده کسی دی نشده لی نخوشی و مصیبته سر همگو را قدر ففر رو الاللهی یعنی روان بر خرابیه و هر نلوی که هلوی رب را امین فر را منهو یعنی بر چه که تو براوی برشتک خراب اما فر را ایلیهی تو دی رویی دی چی دالیوی فر را الاللهی نحاشو بر رب را امین دی چه دیم هذا هو رب العالمين ما يرى او يمان داراً أو دهو كتا ده بره خرابيا و بره غناء خرابيا ونهى دهيته لاي رب العالميني اما بالعقس او مروف خراب بيت و إيمان دن دانا بيت يان إيمانك ضعيفة بيت أو ده راوید بره رب العالميني و بره عبادتي ديشته خرابيا مروف بر وقت بانك دار تانش مزقف ده راب تشيد ونهى اكو زاين نيزيگی بانك زيده بخوش کرد بیشتر که بانگ دار و از بعد داری که آتش مه کی ایک میبینی شرم دارن من نبینید نیمی بشه ولی الله اوه ات رفید بر که بر ربر عالمی بر عبادتی بر دین ربر عالمی الله یعنی براثر الجنحه و خرابی و دنیای حرنا ربر عالمی منه نذیر یعنی پیام بسیار الله علیه و سلم بیشید اینی لکم از بانگ نذير ترسينارا اسم قلت ترسينام هكا هونك وقته بار تنقابيا نردن المخلوقه و هوا رخو العالمين نبن عليك السلام و رحمة رب العالمين دي نقو عذاب دت. إني لكم منه نذير يعني برافن بالخراب يا خرابيا و بار گناحا بو رب العالمين و ها وقته مصيبتك بنقوهاد هوا رخو بز بو رب العالمين بن چونك از رب العالمين هنا في بهنده هزي ينغو ترسينام أكامو بيهنده ناكام غرب العميد ينغو عذابت نذير مبينون يعني أس ترسينام ما همو ظانك أسبيعا بلا خدوم أزيش ليلا لخورنا بجن ولا تجعلوا مع الله إلها آخرا الشياربا كسدي ناكنا إله غرب العالمين وعبادتك بكسدي ناكا العالمين, ناكنا العالمين. في رب العالميني ناكنا الشريك غرب العالمين شوين جان في عبادتك إيكي ديكر ويكنا واصلا مبين خور غرب العالميني أفا ملوو كلا چ بنا معرفناش الاه شي ولا تجعلوا مع الله اله اخر ربنا مش تكاسدينك الاه وخديت قرب عالميده شنكي رب العالمين بيش ما هركس كان كرا وصما بينه و خو ما ممكن الاه اب اياتا رب العالمين بخوب تمام ففروا الى الله متها و اخوب خديبا وبرضا هرنا له رب العالمين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 لا تجعلوا مع الله إلها آخر يعني يجار مساله عباداتي ذاتي بو خديت تنبكان وكسنا كما شريك ناخذ اول واجب نحويا بربع انتجار عبد الحقوق شنابي اني لكم منه نذير مبين اس بونجو بشك هسنجو ترسينم اكو بكان بكان عذابك پیامبرکی آسکرامه چشک من که کاوشتی از بیچه همونی حقا یا راسته. هوا افنا پیامبری صلی الله و علیه و سلم. رب العالمین بیشتر پیامبری صلی الله و سلم تو سهند بچه خلکی. و افق آتاد همون دلیل سهنده کامروف مرو به سلامت بیا. همون وقتی که داشت خوب خودی گرم کرد و هوارا خوب خودی بد. او وقتی که هر هر بانگافیه که مال نما یان مصیبتت بواد یا نخوشی بواد هر شته بو که فِروا الى الله ونختيياه حوارها بقديبا بجاته برب العالمين اودي هوره مريبيته اودي بومصيبته ونخشيا اسم الرب راكك واهمو جناحه بامبيلين وبشين لرب العالمين وعبادته يمكن طاعته يمكن بس الجاب حمام او ولا تجعلوا مع الله كذلك كان الشريك رب العالمين تشريكا ندنن نخنقوا كره إله جرب العالمين وبمعصرين جناحه حضنوا هتايات جهنم كذلك ماء الذين من قبلهم من رسول إلا قاد ساحر أو مجنون اجتفافات انا رب العالمين ذل دليل الله عليه وسلم. يا محمد صلى الله عليه وسلم قومت بجنتة ساحري دي بجنتة. محمد صلى الله عليه وسلم هر كذلك يعني هر او أو قومت بيشيتش عادي و وفرعون و فرعوني و جماعتوي وهموا قومي نوحي ما أتا الذين من قبلهم من رسولي هر بغمبرة كيبهات بو عليهما الصلاة والسلام إلا قالوا ساحرون أو مجنون هموا يغتية بغمبرة تخو آن يغتية ساحري آن يغتية يديني آن هنده قطعی به عنبر ماه دو بچنده به عنبر خوب ساحرا هنده قطعی دینه هنده قطعی ساحرا بی دینهش آن دقت قطعی امن زانی ساحرا یعنی دینه ای کلوه اتو وصوبهی رب العالم بجی ببجی وصیت ای کودیت کن یعنی وقتی قومی نوحیچوی مرن وصیت کر قومی عادی کج بچنده به عنبر خوب بچنده به به بچنده به عنبر خوب وحتى قوم عادش شوي بوتا ثمودي يعني هر وكيد وصياتو اكدود كان نخوفا قومنا چجراء اكدونا يتين چونك ربعامين اغلب الويت هلا اقدرين اخو كاسي وصيات كاسي بس دبجي وصياتو اكدو اكري بل هم قوم طاغونا بابر چي واكتيا همه اك اخفتن قوتيا او چي او والو اكري كو بي اخفن بجن بل قوم طاغونا هذی اوه هم مکوم کرین و خر و کرین سر به هند کا بهش نبی عمبدخو ساحرایان مر مروره که دینه ف آف صفتای بنافودا مبرعای می‌جید، آو قوم کن یزه دراو ن تغییرت کن شرکت کن کفرت کن با یه بیعمبدخوناینن راست نای مدراو شته بیعمبدخو آب من قبلهم مثل قولیم تشابهت قلوبهم دلتوهم و کی ای او کسی شرکت کنه و کفر کنه و باوری نه این دلیل تو همه واکی اکن همه شیطان بو وحیتی نیت و تین تسلیلی بشه و بیشتر پیامبره محتی قومی نوحیش و جوته بیشتر پیامبره خود ساحره ی دینه قوم عادی و جوته فمودی و جوته هر قومی نه همه وجوده فهند ربعامیش تو وصیت اکودوناکی داره فهنده همه او کیام و الوکی کو ف يعني لم يوصي بعضهم بعضا بذلك وواسيطة يكو دونه كدية أما أوتيا والواكري كبه آخرنا بكم بيجنة في غمبريتكو يتساحران يوالدين طغيان وزيد ربيع وواقوما نكري همو يتكون كدية يعني افقوما همو كده بجدار بون ويك صفات هبو كتش بو طغيان زيد ربيع وطغيان فتول عنهم لا محمد صلى الله عليه وسلم أبراهيم بشته فتول عني أيش داوكي وليغاري يعني باختوا اخذتم غوت نتاو ازياتا دا مناقشه ومجادله قلتلكن تو فاش نتاو جلناكه انا وكي وتا كودي يدروا ودع ادهم يعني ازياتا دا ودان او قسد بيج نتاو تو ليغاري فأتولى عنهم معناويه يعني نصحت نكه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر نكه معناها غنيان فتولى عنهم يعني تو او او ازياتا تدن و مناقشاتات كانت و مناقشنه كانت حقيه و راستيه و بيجه واجب هنده ليه قريب و ابا واجبه ما بصرمانه همه هرکسه که شروطت امل بالمعروف و نهي عن مون تده و يجب بهنده بكت ده بخير كي بيجي او اشتحقه يا راز ده نصيحات كتت و جهه و یا نصيحاتي قبيلنا كتت ويراد يا راز مناقشة بشؤل كثوان يا عقله خود انترنوف مسألة دجال آيات على الله, بي الله عليه فتولى عنهم. اشتهوب كه ونيا بچي مناقشة قال ونيا بلوارا برامجك فتولى عنهم. ابو عمیا ودي اشتهوب كه نبنا. نبي ما دم الله عليه بو بران باري عقلي قياس كما كا عقل من قبيل كران قلب واضعين وكا قنجيو دي قبيل كاينو يديتنا كنا هذا معناه كوديا وكيل ناداد هل من رفاية رب العالمين وكما فتولى عنهم وكشتا خوب كي منقشا غالناكا هكا هو أزياتاتاج ده أفتن ودهات تو أفتنانا فما أنت بملومين يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لوميلتنا يتكرن يعني رجع قيامات رب العالمين نا بيشتاك وانت بجبين دواك دبيش لما كواه تبغون نصيحة نكر، هتعمروا بشي هنصحى بكر، نسألهم هاكي كي قصروا تعمروا بتاجبوينا دوا رباعينه، تبغوا جابوينا دوا، تبغوا كركر، بلعده سبعين عامين شو بيشتما، بيشتما عنهم يعني جابوا هالكينا دنا فما أنتي معلومين رباعين لوما مروا في ناقة وذكر فإن الذكره تنفع المؤمنين، برهن من وذكر يعني بيره خلقیب نبه عالم نصیحات کا همو وقتای که تو چپکا تو نصیحات خلقیب که فإن الزکر تنفع المؤمنين. اف بيرهات نبه و اف نصیحات کما من روو ایمان دارد و خو فايدای لود گرید من روو ایمان دارد فايدا لود گرید حقا خو نویگا بهش فايدا لود لگرد بس وقتا خو دهید فايدا لود گرید خو مروفزانید اوه فایده شده ولی ناگرید بس مروفزانید اوه دیگو چه خودت اوی نصیحت اوی مروفت کد؟ بلا رب آمین بشت اما وذکر یعنی نصیحت بردوام بن، ونصیحت کرنا خلکی بردوام با فا اینا الذکر تنفع المؤمنینه یعنی دی فایدهی کد، هگه فایدهش نکر ها فایده با که دایا؟ ببیع نصیحتی کد إلا حالتكِ ما رف نصيحتكِ ناقذت ها كام روزان يك عصبيبي جلك عصبيي روزان النصيحتي دي كفية كت روزان النصيحتي دي شو لك خراب تركت إنجي تليقرين وده الله عندي عز وجل ونيا الدنيا فيك كت كده جور كت إيش تدري أبا نابي نصيحتي ناقذت وذكي الرباعي تحاموغوا نصيحاتي بك مروفة إيمان داري هاي ده نصيحاتي فايدا والغريب ومروفة ديش ديبو بيتا چه قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون واختوها مروفة هندق مروفة أمار بالمعروف عن المنكر ماد كري وتواها بالمعروف بالمعروف عن المنكر ونصيحات خالك الكري وتونك بو نصيحات ابغانات كام وتاوها شكرا خان شنواش قالوا معذرة إلى ربكم تو درج آقای مات می‌چه چه نبید؟ هم تو می‌چو عذر نبند. و این درم بریم دو. چه هبید؟ دوباره حجج سر به دعاهو که دانات. مرویه بسرم. بر هنده همو وقتی که دیگر این سیاحتی که امر بسیار معروف اندی عالمون کرد که اینجا همو قوایشونیا هک همه خوکر کر. اول شروع کنیم آموزش دبستان یا درسته ی باشه. این ای کدیت کج او کرکن؟ اوه هر دوونیا چه دیگون ونيا قال يقول نافن أخفناك حرام ونيا علاقة الحرام أو كذي هكذا أنت أصلاً إيش من شو نصيحتنا من, من درس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 أزالة وطلب شيء وجمع كذا يكى ونيا, ونيا ما ونيا ونيا ونيا وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوني. ما بعلمش من شانك يا ابو جو دي ابو جوس من بس بقوله يا شكلين ليعبدوني ده عباده وما و أمرو إلا امروا ليعبد الله مخلصين له الدين طبعا اتش امر مناك يا غير بهند النبي ام قومك مو بيغنبلك تنوتي بفهنده يا غوتيم حرب بجا قوم عبادات بخدب تنبك و وما امروا إلا ليعبد اله واحدا طبعا مش امر وناك الا عباده اي اله بك الهك حق رب العالمين يديهم في نيابة كانوا خلي بال إكر لا شيء ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب العالمين أجنام رفعت من بس من رب العالمين وقت من وقت كل مولود يولد على الفترة رب العالمين يا مت سار شبه يدوبين؟ يعني سار فترة يعني فترة يعني الناف دل وقت يشتم رف الناف زكاة يأخذ بيه وبري مرف بيداوي بيتوا وقتها قدمت شكري عليه صلاة وسلام هما عهدتي الموالقة دي يقولي يا ما بس أستئلاه حكم وعبادتي بس بوم مكان هما ما يقولوا تي لا لا شهيدنا هما ما يقولوا تي لا بس ديني ربعامي وقتها ما شيت كاتيش ونيا وقتها هاتين السرد ونيا إجدا دسر في هند بيداوي بس ديني ش وقتها ما جاش الناس السنة البلوغ مازن يجبوين فبعامي ما بيقرأن وما كتاب الدرايكين يقولي يا دايكو واجب سادتك بابا تشينيشاب وچه قد خلده جيني نشيب دهن ونیا کہ عبادتي بس بخطب كن وشركين ونیا ودين اسلام نشيب دهن افا برهن ده رب العالمين يقول همو ما چه کرين وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون هم افنده يجيش شاكر ويجي حاضر كين العالمين بس بهم دهن ده عبادتي بس بويب كين ده رب العالمين بو فهنده يجي کرين بجوش تدي نهاتين نجي ما أريدو منهم همي رزقين ولكن يجب ان يكون هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني وما جنوني هناك ولا هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك ولا هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك جنوني هناك بس خرابي و... خرابی و... انيتها خرابیه او کناو دلوده و نیا خرابیه بیدار ناف نوولده اما دونیونه اوه هر دو دهی اینیه فعل حمه ها فجور ها و تقواه ها دلوده هر دونا کبیل و که دیو چنده شندی چند او بس اجننو میروبه ما اريد منهم من هم من رزقیم نو با این مجلمن المروب و اجننو نگودی ارزقی بدا او مالی بوم پیدا کن اما اريد ان يطعموني من نقد خو نبدا نمنيش شبي عاده دنيا دا مروك دا بو 400 ف ا تب مبوتيه دا 400 ياسناك ينقال كي قال سيد الدنيا سيد الدنيا يعني اي كامروفاكا اي مازنه عبدكي هي خلامه كي هذه خلامه دي بو انترار خو بو دوج تا اي كوا دوج تا يعني هر دوكو فكره یان دیگه اینی چون گم پیتی وی دادی چید بشر کرد چید عرضی بکودی داد چید بتجارت کردم رزقی بچرده کرد تبوده اینی نه اش ملوکه دولامان بس ونیه افاده اون خارن چرده کرد دین تلویمن بس خدمت آمده من نگودی بوم رزقی بنا من نگودی بوم تجارت کرد بس چی کرد این تلویمن ربعامیه فهم دو کنفیکر خوب وقتی منم مروض چیکری نه واجن نه و من قوایش نیا کاش کن، که حواسونی اول به نیا خارن بدنم من اصلا ربعامین نت خود و نباد خود. بعد ربعامین اف بشر من بهدشت نکیه و از وکی سید دنیوانی ما لیست ک مثلی ما ارید منهم من هم وقت اجنه و معروف من چهکرین من به بهدشت نکیه من نبودی ارزقیمون پیدا من نبودی نه و زور کر و نیا من چوشت و نبودیه و ما ارید و آن یوتعمونی من نبودی خارن بدنم منش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 ونيو هناكي من دوناي وكيفا رَيْفَ وكاسي شنو عملها تورس اخ اهم كامل إِنَّ الله هو الرزاق رب العالمين درس قيدتان وباسو دي که قوتاوی یا کاملا چو که ما تیدانینه الهما ماصفره الهما زورتره ربا عمین جابو هر دو کادوه وقتی گوتي ما اریدو من هم من رزقین گوتي ان الله هو الرزاق ربا عمین رزق نوید ربا عمین خود شد رزق ها بو ده تا مخلوق هما پشتی گوتي وما اریدو ان یطعیمونی گوتي ذو القوت المتینی ربا عمین گوتي بلا کس قارنه تمن بود چونکه ربا عمین خدا نه قوتا چیه مو آخودانه قوّت همه ما او اول نر بعمر خار نآخود یا دویه پیتی بین دیگر کویر چپ کرد. حالش اخذ ماتو یک کرد. چتیم نزدیکی یک. در هندش حدیفه کا قطصیه های به عبادت بجی سال الله واسمه رب بالعالم بجید. یبن آدم. این مرف این بچه کد آدمی. تفرغ لعباده. بجت عبادت مکه. و وقت بو وقت بس عبادت تو خوب که أملا صدرك غنًا أملا صدرك غنًا بجد أزد دل يتاجيك كم تجد دولة ما كم فقير اللي لا تفعل بساتك أفن دنك تعبادات من نكر جد شيء عبادات هماكل يعيش عبادات العالمين نكر غير رب, رب الله واسم أملأ صدرك شغلا حكا بجد رب العالم بجد حكا تاعب وادات من نكر أزل الدليتات تاجي شولك من يعني في الدليتات تاجي خمو عاجزي ونخو شبيد تجرى قناعة دولة ما الدليتات دولة ما ولا النبي ولم أسد فقرك و تجرى فقيريش دوليتات أسرانوك يعني حموق في فقير بي مال الدنيا همونه تبدیلیه چو وقت هر دست خلقیه و چو وقت هر هیش تو بو چونکی می‌رفتی نکت؟ آه چون چونکی می‌رف عبادت رب العالمین نکت. و ما خلاق تو الجنة والانس الا اللي يعبدوه. هذا فضل و نیافیک عبادتیا. رب العالمین عبادت عبادت بومک و عبادت بیرنک ازد دلیت تجی قناعت کم تجید دولمانت کم ازد دولمانت کم ازد ویجتی اوی دنیای ده اوی عالم دی را غار ده دنیا و نوقدر از متهی دی وی چریکم نبره از این برکاتات ات تک دنیا و هی راغمه خرتی دنیای دی چریکم ه دی نما تو چوب گئ ات ای بایاتی مون تنبی فانا للذین ظلموا باشترا برامیه فهمو گوتین و تیمهون دی چیکرین بو از دي همشتينگو روت و همشتين ايده مين بس من تو چيكري بو عبادت هم حكا جبشتين قرا بوين بجيد حكا بجشتي به اندي بشتي وايه تو نه بشتي وا دليل نه هر عبادت خود نه كرته عبادت نكر و ظلم كرو خراب كر فان للذين ظلموا ذنوبا طبعا مي چي حازكي بوامر و ظلمت گنش جا زلم هر شركه دسبكه ان الشركه الظلم العظيم هتم هر زلمكادي هويت تو حق اي كي خو تو مال اي كي خو تو يبجي هناك يتوزمي لنفسه خبكي بناحكي و, و... و... أول مريد رب العامي يجيبه جيناكي أفهموا جنا أفهموا ظلمة و خرابية ذنوبا يعني نصيبا من العذاب يعني بشكا كزول العذاب، أبقوا أصل في كلمة ذنوب يعني الدلو العظيم يعني أود دول كد مازنة جنا المملوء ما المملوء ما يعني تجي آه ذنوبا بس إيرادا فإن الذين ظلموا ذنوباً النصيباً يعني, يعني بشك جزورة عذاب رب العالمين الداتة مثل ذنوب أصحابهم وكيف بشك زور عذاب على رب العالمين يتوكوا أصحابهم يعني أية توكوا أية برادات وأية رب العالمين مجوتين يا قوم نوح عليه الصلاة والسلام قوم هود عليه الصلاة والسلام قوم صالح قوم اللوط قوم الشعيب أفقوم دوانهما رب العالمين عذابك عذاب شفون يا زور يا مازن بل هم دي رب العامين بشي مروف الظالمت هنگوش هكا وكي وابكن وعبادت دي رب العامين بتنين اكن مازن و عذاب ديني وكي فلا يستعجلون بلا عجل كان بلا نبي جنيا محمد صلى الله عليه وسلم بما عذاب بينا دي عذاب بواهيد مادم هكاو ايماني ناين وعبادت خود بتنين اكن وقا وقت رب العامين حس کر عذاب بواهيد فلا يستعجلوني يعني بلا دا خاز عذاب نكن بجن وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب دا يا رب خده قطنا يعني نصيبنا من العذاب بطي يا ربي خده توبشكما عذابه چلي بكي زيبين يا خالي نوكا چوك إمان بي نبو استهزاء وصعبات بيت كرن ربنا همج بلا عجل نكن وقت من حزكر أزبو هو عذابه هين مخاربه ونگو خلاص نابن عذاب الدنيا يتقالي آخنا ده چلي هب دي بيتي قومت ها تو اینی They دان their whole friend uhm uhmchvie.ل Th hipphi.شنه قبonian ۖ habazab na Oh. personal.Pyamin.Gabori.عم یه بر ضخه.بشت ۖ habaz piBa... halfway,ぶشت ۖ کار насколько that one who hasР. .نا Stockman.. legal, RE母EM je please.نا Try me to just عذاب مستمر رب det can be written,rebged example.ـ .ن او assessment.ام ۖ全 IP.ا today.تبه یا باردواما .تبه...أو اصحو خوده او اي من خوده اجتب tarp av Stanley.abanir عذابك بالدوام حتى نجهنم لهند بدي فويل الذين كفروا خلبسير وهلاك بوامر مناقشات كانت رب العالمين مجادلات كان من يومهم الذي يعدون خلبسير وهلاك وعذاب بوامر بو وبعت كافر والبارين كان الوير رجى كرجى قيامته اوى رب عمي وعده يعني او وعده رب عمي دايه او دانان كفير رجى دا عذاب دان عذابك تند يباد دوان دعوانا الحمد لله رب العالمين وسلم على خير محمد وعلى آله وصحبه اجمعين